وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولا الدين سمير البنا، جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل ألقفنا أمس يا عم بعد أن بدأ الإمام في شرح المسألة الثانية من مسائل الآية الثالثين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن تعيين الصلاة الوسطى فقال إنه على عشرة أقوال عرض لنا منها الوجه الأول تمام يا ولدي تمام فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن القول الأول هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لأنها وسط النهار واستشهد على ذلك بما قاله عدد من الأئمة وقال إن الإمام مالكا روى في موطئه وأبى داوود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال والصلاة الوسطى صلاة الظهر بارك الله فيك يا ولدي بارك الله فيك الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي وكتابها الجامع لأحكام القرآن هيا بنا هيا بنا سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا الله الوجه الثاني يا إخواني أنها العصر لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل قال النحاس وأجود من هذا الاحتجاج ان يكون انما قيل لها وسطى لانها بين صلاتين احداهما اول ما فرد والاخرى الثانية مما فرد وممن قال انها وسطى علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر وابو هريره وابو سعيد الخدري وهو اختيار ابي حنيفة واصحابه وقاله الشافعي واكثر اهل الاثر واختاره ابن عطية في تفسيره وقال وعلى هذا القول الجمهور من الناس وبه اقول واحتج بالاحاديث الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغيره وانصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر خرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الوجه الثالث انها المغرب قال قبيصة بن أبي زؤيب في جماعة والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها وبعدها صلاة جهر وقبلها صلاة سر وروي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة ومن صلى بعدها اربع ركعات غفر الله له ذنوب عشرين سنة أو قال أربعين سنة الوجه الرابع أنها صلاة العشاء الآخرة لأنها بين صلاتين لا تقصران وتجيء في وقت النوم ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها الوجه الخامس أنها الصبح لأن قبلها صلاطي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاطي نهار يسر فيهما ولأن وقتها يدخل والناس نيام والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد وفي زمن الصيف لقصر الليل وممن قال إنها وسط علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أخرجه في الموطأ بلاغا واخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقا والصحيح عن علي انها العصر وروي عنه ذلك من وجه صحيح معروف وقد استدل من قال انها الصبح بقوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني فيها ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت الا الصبح قال ابو رجاء صلى بنا ابن عباس صلاة الغدات بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه فلما فرغ قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين وقال أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بعد الركوع وسيأتي حكم القنوط وما للعلماء فيه في صورة آل عمران عند قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء الوجه السادس صلاة الجمعة لأنها خصت بالجمع لها والخضة فيها وجعلت عيدا ذكره ابن حبيب ومكي وروى مسلم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن امر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم الوجه السابع أنها الصبح والعصر معا قاله الشيخ أبو بكر الابهري واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكة بالنهار رواه ابو هريرة وروى جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليلة البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وروى عمارة بن ربيعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج نار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة كله سابت في صحيح مسلم وغيره وسميت البردين لأنهما يفعلان في وقت البرد الوجه الثامن أنها العتمة والصبح قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم قاله عمر وعثمان وروى الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لأتوهما ولو حبوا وقال إنهما أشد الصلاة على المنافقين وجعل لمصلي الصبح في جماعة قيام ليلة والعتمة نصف ليلة ذكره مالك موقوفا على عثمان ورفعه مسلم وخرجه أبو داود والترمذي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة وهذا خلاف ما رواه مسلم الوجه التاسع أنها الصلوات الخمس بجملتها قاله معاذ بن جبل لأن قوله تعالى حافظوا على الصلوات يا عم الفرض والنفل ثم خص الفرض بالذكر الوجه العاشر انها غير معينه قاله نافع عن ابن عمر وقاله الربيع بن خيثم فخبأها الله تعالى في الصلوات كما خبأ ليله القدر في رمضان وكما خبأ ساعة يوم الجمعه وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاه العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فقال رجل هي اذا صلاه العصر قال البراء قد اخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى والله اعلم فلزم من هذا انها بعد ان عينت نسخت تعينها وابهمت فارتفع التعيين والله اعلم وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لتعارض الأدلة وعدم الترجيح فلم يبقى إلا المحافظة على جميعها وأداءها في أوقاتها والله أعلم <تصفيق> هذه يا إخواني هي الأوجه العشرة للمسألة الثانية من مسائل هذه الآية أما المسألة الثالثة فنقول فيها إن هذا الاختلاف في الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت وصلاة العصر المذكور في حديث أبي يونس مولى عائشة حين أمرته أن يكتب لها مصحفا قرآنا قال علماؤنا وإنما ذلك كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حديث عمر بن رافع قال امرتني حفصة أن اكتب لها مصحفا فاملت علي حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين وقالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأها فقولها وهي العصر دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصر الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله وهي العصر وقد روى نافع عن حفصة وصلاة العصر كما روى عن عائشة عن حفصة ايضا صلاة العصر بغير واو وقال ابو بكر الانباري وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه وسحة ما في الامام مصحف جماعة المسلمين وعليه حجة اخرى وهو ان من قال وصلات الوسطى وصلاه العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر وفي هذا دفع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله قال شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا وهكذا يا ولدي قد أدركنا الوقت قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله لقاء جديد مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم